موسوعه النابلسي ا للعلوم ا ل ا ل ل ا م ي ه ولكن الحمد ه ا كثير ا ط ي ب المباركه ا ف يحب ك ما ي ربنا ويرضى وشهدوا أ الله الى الله وحده لا شريك له شعر ا ودثار ولي و أ ه ل ا ل تقوى وشهدوا أ ان سيدنا ونبينا محمد عبد هو رسول ه ب ل غ عن الله رساله ت ونصح له في برياته فجاه ز الله ب أ ف ض ل ماجز به ن ب ي ا ع ن أ م ت ه و ب ع د أ ي ه ا ا ل مباركون في هذا اللقاء المباركس نشرف معكم بالحديث عن قول الله تبارك وتعالى لا جنح عليكم طلقتم النساء ما لم ما جنح إن ت س والحديث ه لهن ن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن فريضة على م المقتر قدره متاعا بالمعروف و وعلى س ع قدره قدره ق البقرة ا المحسنين والآية على من ح سورة و كما قلنا في اللقاء قبلها السابق أ ن ه ا في منحن فقهي ونحن نحاول أ ن نوع ن في الخطاب ل أ ن هذا ما دل عليه كتاب رب ا ل أ ر ب ا ب جل جلاله قوله جل و علا لا جناح عليكم هذا رفع لماذا رفع ل ل إ ث م ف ا ل أ ص ل في الطلاق أ ن ه جائز و لا يقدم على قول الله قول أ ح د قال الله لا جناح عليكم إ ن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أ و ت ف ر ض و لهن فريضه و المعنى يجوز للرجل أ ن يطلق زوجته و لا إ ث م عليه إ ن كان قد عقد عليها لكنه لم يدخل بها و لم يقع منه ت س م ي ة و لم يقع منه تسميه لمهرها فيصبح جاز الطلاق هنا لكن بالعقل إ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا خطبت و تم العقد ثم إ ن الرجل طلق أ ن هذا غالبا يحدث انكسارا لدى ا ل م ر أ ة يحدث ا ن ك س ا ر لدى ا ل م ر أ ة فجاء الشرع بجبر ذلك الانكسار في قوله جل وعلا ومتعوهن كل بحسبه على الموسع قدره وعلى المقتر ي قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين من هنا اختلف العلماء في هذا المتاع و المتاع اسم لكل ما ينتفع به ما المتاع اسم لكل ما ينتفع به قول الله جل و علا و متعهن على الموسع قدره و على المقتر قدره قال حقا تمسك فريق من العلماء كالشافعي مثلا بقول الله حقا فراى ان ا ل م ت ع ة و ا ج ب ة و قال آ خ ر و ن ا ل م ت ع ة بمعنى إ ع ط ا ء ا ل ز و ج ة مال بعد طلاقها أ و ما ش ا ب ه ا و تمسك آ خ ر و ن بقول الله جل و علا بالمعروف حقا على المحسنين على أ ن ه ا غير على أ ن ه ا غير و ا ج ب ة على هذا أ ي ه ا المباركون اختلف العلماء في على في ق ض ي ة المتاع المطلقه على أ ق و ا ل ث ل ا ث ة على أ ق و ا ل ث ل ا ث ة ذهب فريق من العلماء إ ل ى أ ن ا ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة لها ا ل م ت ع ة أ ي ا كان حالها سواء كان مدخولا بها أ و غير مدخول بها سواء كان سمي لها المهر أ و لم يسمى المهر وهذا ينقل عن علي والزهري والحسن البصري وغيرهم من أ ئ م ة السلف وغيرهم من أ ئ م ة السلف هذه ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى و أ ن لكل ا م ر أ ة م ط ل ق ة م ت ع واحتجوا بقول الله جل وعلا في آ ي ة ا ل ت خ ي ر في ص و ر ة ا ل أ ح ز ا ب فتعالينا امتعكن ّ واسرحكن سراحا جميلا فقالوا ان نساء النبي مدخول بهن ومع ذلك كتب الله لهن ا ل م ت ع ة هذا قول القول الثاني إ ن ا ل م ت ع ة لا تكون إ ل ا ل ا م ر أ ة عقد عليها ولم يسم لها المهر ولم يدخل عليها زوجها عقد عليها لكنه لم يسم لها المهر و لم يدخل عليها الذي هو تعنيه ا ل آ ي ة فقالوا يصبح المتاع جبرا للانكسار يصبح المتاع جبرا للانكسار قالوا ف إ ن فرض لها المهر فلا م ت ع ة لما ذ ا ل أ ن ه إ ن طلقها قبل الدخول و قد فرض لها المهر لها ماذا لها النصف الله يقول فنصف ما, فنصف ما فرضتم هذا قول قول آ خ ر أ ن ا ل م ت ع ة لكل م ط ل ق ة لكل م ط ل ق ة إ ل ا ا ل م ط ل ق ة التي فرض لها المهر الذي ب ي ن ه في آ خ ر ا ل أ و ل التي فرض لها المهر قبل الدخول هذه أ ق س ا م العلماء ا ل ث ل ا ث ة أ ق س ا م أ ق و ا ل العلماء ا ل ث ل ا ث ة في في ا ل م ت ا ع ن أ ت ي ا ل آ ن للتاريخ بعد أ ن بينا ن ا ل م س أ ل ة ف ق ه ي ة البيوت تبنى على ا ل م و د ة و ا ل م ح ب ة لكن الله جل وعلا شرع الطلق ا وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ا م ر أ ت ي ن قبل أ ن ي د خ ل عليهما والله يعلم كم فاتهما من الشرف أ ن لا يعدى من أ م ه ا ت المؤمنين و أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه تزوج ا م ر أ ة يقال لها ق ت ي ل ة بنت عبد ا ل ع ز ة ف أ ن ج ب منها عبد الله و أ س م ا ء إ ذ ن عبد الله و أ س م ا ء شقيقان ثم طلقها هذا ممن ن طلق من كبار ا ل ص ح ا ب ة إ ذ ا تكلمنا عن ا ي بكر ز ي ا د ة قليلا تزوج بعدها ام رومان ف أ ن ج ب ت له من عبد الرحمن عبد الرحمن و ع ا ئ ش ة إ ذ ن عبد الرحمن و ع ا ئ ش ة شقيقان و عبد الله و أ س م ا ء شقيقان ثم تزوج أ س م ا ء بنت عميس و أ س م ا ء بنت عميس كانت قبل أ ب ي بكر تحت من تحت جعفر بن أ ب ي طالب فتزوجها أ ب و بكر بعد وفاه زوجها جعفر و انقضاء ا ل ع د ة و انجب منها محمدا ف أ ص ب ح محمدا لا ش ق ي ق له ثم تزوج ا م ر أ ة يقال لها ح ب ي ب ة بنت خ ا ر ج ة ثم مات و هي حامل و حضرته ا ل و ف ا ة و ا م ر أ ت ه حامل ثم إ ن ابنه عبد الله مات قبل و ف ا ة أ ب ي ه م ت أ ث ر ا بسهم أ ص ا ب ه من الطائف في غ ز و ة الطائف فمات في زمن أ ب ي ه فكم بقي من الذكور اثنان عبد الرحمن و محمد و كم بقي من ا ل إ ن ا ث أ س م ا ء و ع ا ئ ش ة و أ س م ا ء سن من ع ا ئ ش ة بعشر سنين لكن الصديق قال ل ع ا ئ ش ة وهي يعني ي أ خ ذ يدها عند الموت يوصيها قال إ ن م ا هما أ خ و ا ك فهمت عبد الرحمن م ن محمد ل أ ن عبد الله قلنا مات و أ خ ت ا ك فتوقفت ل أ ن ه ا لا تعرف إ ل ا أ خ ت ا و ا ح د ة هي من أ س م ا ء قالت هذه أ س م ا ء فعرفتها قال ا ل ث ا ن ي ة ما في بطن حبيب بنت خ ا ر ج ه فقد وقع في خلدي أ ن ه ا ج ا ر ي ة يعني أ ن ث ى ثم مات ا ل صديق ف أ ن ج ب ت حبيبته ج ا ر ي ة أ ن ث ى كما قال ر ض و ا ن ا ل ل ه عليه صدق ه الله ب ع د و ف ا ت ه وسميت أ م ك ل ث و م ثم إ ن ع ا ش ر رضي الله عنها ا ع ت م ر ت ب ي ا ذ قضي ة أ خ ر ى لكن هذا الكلام عن ان ا ت ط ل ا ق وممن طلق النبي صلى الله عليه و سلم طلق حفصه ثم رجعها كما أ ن الحسن بن علي رضي الله عنه أ ر ض ا ه س ب ت رسول الله صلى الله عليه و سلم كان مزواجا كثير الزواج يتزوج و يطلق فكان يقال إ ن عليا كان ينهى الناس أ ن يزوجوه و كان الناس ي أ ب و ن إ ل ا أ ن يزوجوه لشرفه فكان إ ذ ا طلق يبعث متاعا الذي نحن فيه إ ل ى المطلقه فبعث م ر ة إ ل ى ا م ر أ ة طلقها ع ش ر ة آ ل ا ف و مبلغ عظيم ل أ ن العلماء يقولون إ ن أ ر ف ع المتعه خادم و أ ق ل ه ا ك س و ة و بينهما ثلاثين درهما فبعث لها ب ع ش ر ة آ ل ا ف و قال للغلام الذي بعثه انظر ماذا تقول ك أ ن ه عرف فلما أ ع ط ا ه ا ا ل ع ش ر ة آ ل ا ف و هي ك ث ي ر ة قالت متاع قليل من حبيب مفارق يعني المال ما يغني عنك و أ ت م ن ى أ ن أ ك و ن معك يروى أ ن ه رد ه ويروى أ ن ه غير رد ه لكن هذا الكلام في الطلاق الحجاج بن يوسف تزوج بنت عبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر بن ابي طالب أ ص ب ح ماذا هاشمي من آ ل البيت ويقولون واظن قلت هذا قبل إ ن أ ح د ا قبل أ ن يتزوج الحجاج بنت عبد الله بن جعفر ر أ ى غرابا يقع على ا ل ك ع ب ة غراب الكعبة يقع على الكعبة في الرؤيا فذهب إ ل ى محمد بن سيرين قال إ ن ي ر أ ي ت غرابا يقع على ا ل ك ع ب ة في المنام قال إ ن صدقت رؤياك يتزوج الحجاج ا م ر أ ة ه ا ش م ي ة فنظر إ ل ى ا ل ك ع ب ة على أ ن ه ا أ ش ر ف شيء وعلى أ ن بني هاشم أ ش ر ف شيء وعلى أ ن أ م ر ا ه من بني هاشم والغراب فاسق وعلى أ ن الحجاج أ ف س ق و اهل زمانه ش ه ر ة وعلى أ ن ه يتزوج بنت عبد الله بن جعفر موضوع الشاهد ليس الرؤيا تزوجها فلما تزوجها وهذا من غرائب ا ل أ خ ب ا ر ذهب أ ح د بني أ م ي ة إ ل ى عبد الملك وعبد الملك عبد الملك والذي أ م ر الحجاج قال إ ن الحجاج تزوج بنت عبد الله بن جعفر قال وما ذاك يعني ما الذي في ا ل م س أ ل ة قال يا أ م ي ر المؤمنين سلني عن نفسي أ ن ت تعرف ا ل ع د ا و ة التي بين ا ل أ م و ي ي ن والزبيريين تعلمون أ ن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان هو وعبد الملك يختصمان على على ا ل خ ل ا ف ة هذا في الحجاز وهذا في الشام ف ا ل ع د ا و ة ما بين بني أ م ي ة وما بين آ ل الزبير م و ج و د ة فيقول هذا ا ل أ م و ي عن ن ف س ه أ ن ا عندما تزوجت ا م ر أ ة من آ ل الزبير نسيت بني أ م ي ة أ ص ب ح ت احب بني الزبير كلهم احب كل بني الزبير كلهم قال أ ح ب بني العوام يعني آ ل الزبير أ ح ب بني العوام ط ر ا لحبها ومن أ ج ل ه ا أ ح ب ب ت أ خ و ا ل ه ا كلبا ثم قال بيت ظاهره الكفر قال ف إ ن تسلمي نسلم و إ ن تتنصري يعلق أ ق و ا م على صدرهم ص ل ب ة يعني حتى لو تنصرت سنتنصر معك هو يريد أ ن يثبت ل أ م ي ر المؤمنين أ ن ا ل م ر أ ة تغلب زوجها فقال إ ن وافقت الحجاج على أ ن يتزوج من آ ل البيت قد يتضرر ملكك فامر, فأمر عبد الملك الحجاج أ ن يطلقها فطلقها الحجاج لما فرط في ا ل م ر أ ة و أ م س ك بال أ ج ي ب ه ب ا ل إ م ر أ ة فرط في ا ل م ر أ ة و أ م س ك بال ب ا ل إ م ر أ ة ل أ ن ما يجتمعان ففرط في ا ل م ر ا ة و أ م س ك بال ب ا ل إ م ر أ ة ثم أ ع ط ا ه ا ل أ ن ه متعلق قلبه بها أ ع ط ا ه ا متاعا عظيما دنانير و أ م و ا ل لكنه لم يستطع أ ن يخلف أ م ر أ م ي ر المؤمنين ب أ ن لا يطلقها هذا نتكلم نحن ا ل آ ن عن عن المتاع في الطلاق في زماننا هذا يقع الطلاق كما يقع في ا ل أ ز م ن ة ا ل أ خ ر ى لكن مما ن ش أ في مجتمعنا وهو غير محمود يقع من الرجال أ ن ه لا يبالي بالمتاع إ ن م ا يطلق وطلاقه مصحوب ب ا ل ص خ ط واللعنات والله يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف أ و تسريح باحسان ويقع من ا ل م ر أ ة وهذا في بعض الديار عن بعض آ خ ر يقع منهن في بعض ا ل أ م ك ن احتفالات ب أ ن ه ا تقيم م أ د ب ة أ و طعام أ و و ل ي م ة أ و حفلا على ما يسمونه فرحا ب أ ن ه ا طلقت وهذا سفه ولا يقبل ولا يعقل فكلا الفريقين من الرجال والنساء اخطا في حق في حق ا ل آ خ ر ولا ادب مثل ادب الله جل وعلا للمسلمين والله جل وعلا قال عن نبيه في آ ي ه التخيير كما مرت معنا فتعالينا م ت ع ك ن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره الى اخر الايات والمقصود من هذا كله بيان ما نحن فيه من قول الله جل وعلا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن أ و ت ف ر ض و لهن ف ر ي ض ة ومتعهن على الموسع قدر ه وعلى المقتر قدر ه متاع ا بالمعروف حقا على المحسنين لكن و إ ن قنا في صدر كلامنا أ ن الطلاق جائز لكن أ ن ص ح الرجال والنساء ب أ م ر ي ن و إ ن كنت لا احب الكلام في مثل هذه الطيات من ا ل أ ح ا د ي ث لكن ا ل م ر أ ة ا ل ع ا ق ل ة لا تضع زوجها في موقف يجبرها على أ ن يطلقها ف إ ن ا ل م ر أ ة إ ل ى الرجل أ ح و ج من الرجل إ ل ى ا ل م ر أ ة ومن نسبه للرجل لا يهدم بيته وبنيانه ل خ ط أ ما وقعت منه زوجته يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه إ ن ص خ ط منها خلقا رضي منها آخر والدنيا ق ا ئ م ة على هذا أ ن يحمل الناس بعضهم بعض والكمال عزيز وقد قالت العرب في ا ل أ ص د ق ا ء فضلا عن النساء ولست, ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعث اي الرجال المهذب بمعنى لا يوجد أ ح د يمكن أ ن تصاحبه وتخالطه لا تكون منه ه ف و ة ولا تقع منه ز ل ة ولا تنجم عنه ع ث ر ة محال لكن ا ل إ ن س ا ن ينظر إ ل ى من معه ز و ج ة كان أ و ص د ي ق ة على مجمله على ما هي عثراته أ م ا م حسناته ما هي أ ف ض ا ل ه أ م ا م غيرها ثم بعد ذلك تتضح ا ل ص و ر ة له والمقصود إ ذ ا جبلت القلوب على ا ل م و د ة و ا ل م ح ب ة وكان في الرجل مزيد حلم كان أ ق د ر على أ ن يبني بيتا لكن إ ن كان ولا بد فلا حرج البته فيه الله يقول و إ ن يتفرق ا يغني الله كلا من, من سعته وقد يبدلها قد يبدله الله ز و ج ة خيرا منها وقد يبدله ا ا ل ل ه زوجا خيرا منه ج ع ا ن الله و إ ي ا ك م من أ ه ل الصلاه على كل حال م ت ع ا ن الله و إ ي ا ك م متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين لو انزلنا هذا القران على ت ف ر و ت ل ك ا ل أ م ث ا ل ن ض ر ب ه ا ل ن ا ل س